126. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 127. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.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 هَذَا ذِكْرٌ مِّمَّن مَّعِي وَذِكْرٌ مِّمَّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إلا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ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 إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَيَكْفُرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ أَعْقَابِهِمْ وَلَئِن سُئِلوا لَيَقُولُنَّ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 فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قالوا بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا فقالوا انكم انتم الظالمون ثم انكسوا على رؤوسهم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 وَأَوْ حَنَ إِلَهِم فِلَ الْ الخَيرَنتِ وَإقَامَ الصَّلَاتِ وَإتَأَ الزَّنْكَ وَكَانُوا لَناَا عَابِدينين وَلُوط آتَينَاهُ حُكمَ وَعِمَو وَنَجَّينَهُ مِنَ الْ القَرنتِ التينتِ كََ التَععمللُ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 كُم أَُّ تَ وَاحِدَ تَ وَأَنَ رَبّكُم فَعبُدُون وَتَقَطَّعُون أَمْرَهُم بَيْنَهُم كلُلٌّ إلَن راجعون فَمَي يعمللمِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤمِنُ فَل كُفْرانَ لِلسَعه فلا كُفْرانَ لِلسَعيهِ وَإَِّا لَهُ كَاتِبُون وَحَرَامُ على قَرِييَةٍ أَهكنَّهَا وَحَرَامُ على قَرْيَةٍ أَهكْنَهَا أََّهُم لا يَرجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كفروا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 وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لَا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 قُل إَِّ ماَا يوحَ إِلََ أََّ مَا إِلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدَ فَهَلأَنتُم مُسْنمون فَإِن تَوَّ فَقُل آذَاتُكُم على سَوَ